أَنْتَ الَّذِي خَلَقْتُكُم وَالْجِبَالَ الْأُولَى قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ أَسْقَطَ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إهُ كََ عَدَابَ يَوْمِ ْضِي إِ فِي ذَالِكَ ل آيَ وَمَا كانَ أَكْثَرُ مُؤمِنِي وَإِن رَبَّكَ لَهَُ العزيزُ الحيِيم وَإَِّهُ لَثَنزِيلُ رَبٍّ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 كذلك فلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِنُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنَّ اسْتَعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاء